واستقام على شرعه الى يوم الجمع والدين كنا قد فرغنا من الفصل الرابع الرابع الذي هو غصول اهل السنة والجماعة وهذا من اهم الامور والمسائل بالنسبه لنا ثم فرغنا من الفصل الخامس الذي فيه أمور يقبل فيها الخلاف داخل أهل السنة. طيب. عندنا بعد هذا الفصل السادس وهو يتحدث عن الصفات العامة لمن خالف أهل السنة والجماعة. والفصل السابع. حديث عن رؤوس الفرق المخالفه لاهل السنه والجماعه وسوف ندمج الفصلين معا الفصل الذي فيه صفات المخالفين لاهل السنه والجماعه العامه للمفارقين لهم ورؤوسهم نتحدث عنهم مع بعضهم البعض ثم عندنا بعد هذا آه موقف أهل السنة والجماعة من المخالفين لهم او حكم المخالفين لأهل السنة والجماعة هذا نرجئه إلى الدرس القادم أو يمكن أن نعطي فيه في هذا الدرس بعض الملامح والمعالب نترك الصفات العامة للمخالفين لأهل السنة والجماعة نترك هذا الـ الـ الـ الفصل لننتقل الى صفحة ميتين وثلاثر الى صفحة 213. نعم نعم ايو لا مر سوف نختصرها في شكل نقاط كل هذه الصفحات نختصرها في شكل نقاط وهذا فائدة الشرح طيب أولا تاريخ نشأة الفرق الضاله تاريخ نشأة الفرق الضاله في التاريخ الإنساني يقول الشهر الثاني رحمه الله صاحب كتاب فصل في الملل والنحل يقول أول فرقه نشات الابليسيه اول خلاف للاوامر الربانيه نشات في تاريخ الخليقه هو خلاف ابليس لربه جل وعلا قال اسجد لمن خلقت صينا وكان مصدر الضلال في استعمال القياس الفاسد والعقل المنحرف في مقابل النص قال ربك للملائكه تسجدوا لادم فسجدوا إلا ابليس وسبب رفض ابليس السجود انه استعمل عقله في مقابل النص ومن ذلك العصر صار صارت قضيه البشريه الاساسيه في انحرافها عن الحق أنها تستعمل العقل في مقابل النصوص الشرعيه فترد النصوص أو تؤولها أما في تاريخ الإسلام أول الفرق نصوءا كأفكار كانت الرافضة أو الشيعة فقد دعا في حياة عثمان رضي الله عنه عبدالله ابن سبع ابن سلول إلى تأليه علي رضي الله عنه أهل السنة بالمناسبة كما قال شيخ الإسلام تيميه وهذه قائدة مهمة جدا أهل السنة اعلم الناس بمنهجهم واعلم الناس بمناهج من خالفهم والكلام عن الفرق الضاله دين حتى لا يقول قائل ما نتكلم في الناس وهذه غيبه من هذه السطحيه والعاطفه المهزوزه اذ ان الله جل جلاله يقول وكذلك نفصل الايات ولتستبين سبيل المجرمين فان بيان الباطل من اقرب القربات يقول الامام احمد رحمه الله الراد على اهل البدع افضل من المجاهد في سبيل الله وقال سيخ الإسلام تيميه الرد على أهل البدع من اوجب الواجبات وأفضل القربات لأنه يدخل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعض الناس يقول يا أخي أهل السنة يتكلمون عن غيرهم هذا من مناقبهم لكنهم يتكلمون عن من حرق ويتعدى انحرافه للناس فكرا إن الذي يحمل فكرا شاذا أي إن إنسان ينبغي أن يتحمل تبعات فكره إذا أراد أن ينشر فكره بين الناس عليه أن يتحمل جميع ردود الأفعال في ذلك بل أقول أهل السنه والجماعة يردون على الفرق الضاله والمنحرفة ويبينون وداجة من منهدهم وهذا من أفضل القربات إلى الله لأن بهذا حراسة الملة حراسة الملة ما معنى حراسة الملة يدخل في الدين ما ليس منهم وبالتالي أنا أستغرب لبعض الناس يتعاطفون مع صاحب المنكر ولا يتعاطفون مع الشرع يتعاطفون مع صاحب المنكر الذي يتجرى على النصوص ولا يتعاطفون مع مع طاحل الصرح قال يحيى بن معين رحمه الله وهو من الذين يتكلمون في علم الجرح والتعديل وعلم الجرح والتعديل يوجب عليه أن تطعن في أقوامه تقول فلان لا يخذ حديثه فلان كذاب فلان شيئي خبيث فلان منفر فلان مجهول فلان كذا قال في مرة من المرات قال احدث نفسي ألا أتكلم في الله فإن الله سيجمعني به يوم القيامة قال فقلت لنفسي خير لي أن يكون خصمي يوم القيامة فلان وفلان وأن لا يكون خصمي رسول الله إذ يقول لي كيف رأيت الكذاب في حديثي ولم تطعم فيه فبالتالي علم الشرح والتحديد الدين ولا بد من هذه المقدمه الضروريه طيب الفرق الضاله جاءت افكار بالراشده دعونا نتكلم عن الراشده اولا طيب الراشده او الشيعة ثم بالراشده لأنهم رفضوا امامه تزيف ابن علي ابن الحسين ابن علي رضي الله عنه جميعا هم آل البيت وفخرنا وهم عدنا وهم شرخنا زيف ابن علي ابن الحسين وعلي ابن الحسين هو الملقب بزين العابدين خرج على حكام بني أمية وبايع لنفسه فجاءته الشيعة والرافضة ولم يكونوا آنذاك رافضه فطلبوا إليه ان يسب أبا بكر وعمر فطرضى عليهما وقال لم يعلم في الإسلام مثلهما فرفضوا إمامته فسموا بالرافضه سموا بشنو بالرافضة والرافضة إذا تسموا بالشيعة فهم كذبوا لأن شيعة آل البيت هم أهل السنة الذين يتشيعون لآل البيت وينصرونهم ولكن لا يلزم من سب آل البيت بغض بقية الصحابة والعنذ نادقة الروافض إنهم شيع المجوس وشيعة السلباني مدح النبي وخولوا أصحابه أمران عند الله منتقضان فكأنما آل النبي وصحبه روح يضم جميعها جسداني دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بثيوثهم يوم التقى الجمعان فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مقسومان الرافضة أربعة فرق أساسية الرافضه اربع فرق اساسيه طيب الفرقه الاولى الشدائيه الشدائيه وهم اتباع عبد الله بن سبع وهؤلاء غلاة الرافضه فيه. وقد كفرهم اهل السنه ولا كرامه كفار الشدائيه والسبعيه هم الذين قالوا بالهيه علي ان علي سنو اله وهؤلاء الذين يقولون بالهيه علي فرق الفرق الباطنيه في الاسلام الباطنيه هم الذين ينكرون كل ظاهر من الدين وهذه وأس... قاعده لا بد ان تعرفوها واساس الباطنيه في الدنيا الرافضه بدءا من الفاطميين الفاطميون في مصر كانوا يقولون بالهيه علي والنصيريه اتباع محمد بن نصر النميري وقد عاصر محمد بن نصر النميري الحسن العسكري الإمام الحادي عشر من ائمه الشيعه الاسماعتريه الإمامية الإسماعيلية وسموا بالاسماعيليه لانهم جميعا ينتسبون الى اسماعيل بن جعفر الصادق وجعفر الصادق امام من ائمه اهل السنه, وأهل السنة يجلونه ويمجدونه فقد درس ابو حنيفه النعمان الفقه على, على جعفر الصادق وجعفر آه الصادق هو ابن محمد الباقر الذي هم من ابنائه من سلاله الفاطيم ابن علي رضي الله عنه جميعا الاسماعيليه منهم الفاطميه ومنهم الحساسين وهؤلاء فرقه كانت واليهود اليهود والنصارى وتعادي أهل السنة شرق باطنية أنا والرثعة قائد والنصيرية أنا أتحدث عن النصيرية لأنهم الآن موجودون وفي سوريا وباسم العلويين النصيرية قال الشيخ الإسلام من اكثر الفرق أولا لا تجوز الصلاة خلفهم ولا مناكحة نسائهم وتزوج منهم ولا تزوجهم ونفسلت ولا ولا عليهم عرفت النصيرية من أسوأ الفرق الباطنية. طيب النصيرية محمد بن نصير النميري الذي عاصر الحسن العسكري عاش سنه من 22 هجرية. عقيدتهم يقولون أن علي إله. يصرخون بأن علي إله. يقولون الرعد صوته ويقولون بأن عبد الرحمن بن ملجم وهذا من؟ قتل سيدنا علي عبد الرحمن بن ملجم من أفضل الناس قالوا كيف هو قتل علي؟ قالوا لأنه خلص اللاهوت من الناسوت كان علي بشر وإله معد فقتل البشر وخلص لنا علي من فصار إلها خالصا ويقولون بأن قنبر ابن كادان هو الذي ينفخ الأرواح في الأجساد ويقولون بأن علي خلق محمد وأن محمد خلق سلمان الفارسي وسلمان خلق الأئسام الخمسة المقداد وبلال وعمار وسائر هؤلاء الذين يتردون أبو ذر خلقهم وهؤلاء خلقوا سائر البشرية النصيرية الآن موجودون في, في, في سوريا ويسمون بالعلويين سماهم الاستعمار الفرنسي بالعلويين النصيرية من عقائدهم الباطلة لا طهاره عندهم ابدا لا وضو ولا غسل ولا تيمم ولا, ولا يصومون في رمضان ياكلون يشربون يقولون الصوم تركم عشره النساء ولا يحجون ويقولون الكعبه وطن من الاوثان التي ينبغي ان تهدم كفار لما كفار رايكم شريفه كفار لما كفار من لا يكفرهم يشك في ايمانه ودينه هؤلاء كفار هؤلاء النصيريه هم جزء من من من الرقبهياتم السبئية من الرقبه اثنين السبئية ومنهم الدرز او الدرزيه اتباع اشتكين الدرزي وهشتكين الدرزي هو محمد بن اسماعيل وكان يقول بالالهيه الحاكم بامر الله سبحانه وتعالى وينكرون الرسل وينكرون الجنه والنار ومن المعاقلين وليد جنبلاط دلزي، بل هو من قيادات فرقة الدلزية ينكرون الرسل والجنة والنار ويقولون بإلهايتي الحاكم بأمر الله الصادقين، قال شيخ الإسلام نطقوا بالشهادتين ولكنها لا تنفعهم وهم عند أهل السنه كفار, كفار ولا ما كفار، كفار ولا ما كفار. كان الحاكم بأمر الله في مصر المسمى زورا وبهتانا بالفاطمي كان يصعد المنبر ويقول نوح وإبراهيم وموسى عندي من الابالسه يقول ذلك في المنبر علانية هذه بعض فرق الرافضة من الباطنية طيب نعم يا أبو هذا وارد عنده ما بعيد عندهم متعة النساء ونعم هذا ما بعث أنهم يعبدون الفروج طيب القسم الثاني من أقسام الرافضة الغرابية ايش قلنا الغرابية وسموا بالغرابية لأنهم يقولون هذا كلام حقيقي بالنسبة راجع كتاب الموسوعة الميسرة في الفرق والأديان المعاصرة الصادرة عن رابطة العالم الإسلامي يقولون الغرابية الرسادة كانت لعلي فأخطأ جبريل كما يخطئ بين غراب وغراب لكسرة التشابه بينهما فسميت بالغرابية وكفرهم أهل السنة بل حتى غير أهل السنة يكفرونهم من المسلمين القسم الثالث من الراتبة السابة الراصدة السابعة، وهم الشيعة الإمامية الإسماعيلية الإسماعيلية الجعفرية، وسموا بالإسماعيلية لأنهم يرجعون إلى إسماعيل بن جعفر، وبالجعفرية لأن عمدتهم في دينهم جعفر الصادق، وسموا بالإمامية لأنهم يقولون ب. ب... بإعتماد الأئمة وبالاثنا عشرية، لأن عندهم اثنا عشر إمام يعتبرون أن هؤلاء الأئمة معصومون وأنهم يسيرون هذا الكون. وهذه عقيدة الخميني في كتابه سقوط إسلامية، فتحت مية يقول ولأئمتنا خلافة تكوينية. تخضع لها جميع ذرات الكون فقد بلغوا منزله لم يبلغها نبي مرسل ولا ملك مقرب وكل جر في هذا الوجود هي تحت طوع الأئمة الاثني عشر يبدأون بعلي ثم الحسن ثم الحسين ثم علي بن الحسن ابن الحسين ابن زين العابدين ثم جعفر الصادق ثم الباقر ثم موسى الكاظم وهكذا إلى أن يصلوا إلى محمد بن الحسن العسكري الذي ضاع في سرداد سنة, سنة 270 وسبعين وما ومازالوا ينتظرونه, ينتظرونه إلى يومنا هذا ليخرج إليهم دين السابة وعقائد هؤلاء أول عقيدة ياخذها عليهم أهل السنة أنهم يقولون بعصمة الأئمة ويتقربون إلى الله بسب الصحابة وحكم سب الصحابة عند أهل السنة من سب الصحابة لا يكفر سبحان الله هذا من عدل أهل السنة لا يكفر ولكنه يكون زنديقا أما من سب عائثة يكفر ويخرج من الملة لأنه بذلك أن ترثوا رسال وبالتالي وهذه فتوى الإمام مالك رحمه الله قال من قالوا يا إمام من سب أبو بكر قال يجلد ومن سب عمر قال يجلد ومن سب عائشة قال يقتل نعم ما في شيء مستقر خلاص قد يقول أنه لم يكن أبو بكر وكل صحابه من أكر فأكر أكر آيات لكن اتفاق اهل السنة ان من سب صحابيا يكون زديقا ولكن لا يغفر ثم يعتمدون في اصولهم على الكرين وهو محمد بن يعقوب ابن اسحاق الكرين وعندهم اقوال في مصحف فاطمة وكذا من الشيعة التي نريد ان نصلف عليها الضوء الشيعة الزيدية في من؟ الزيديه والقول الشائع ان الشيعة الزيديه من اقرب الفرق الى من الى اهل السنه ليس على اطلاقه عندهم جوانب طيبه فالزيديه لا يسبون الصحابه وهذه حسنه لكنهم وهذا القسم الرابع مفضله عندنا اربع اقسام السبئية وغرادية و... والسابة والمفضلة المفضلة يقولون الصحابة كلهم عدول لكن عليا افضل وإجماع أهل السنة أن أبا بكر أفضل الأمة بعد رسول الله على الاطلاق بل أقول لك شيء أبو بكر أفضل الأولين والآخرين على المرسلين في أتباع أمتنا هو الأول في أمتنا يعتبر وعلى سائر أتباع المرسلين جميعا هو الأول لما أورده الترمذي في السنن من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال يا علي ما فلعة الشمس على رجل بعد النبيين أفضل من أبي بكر لا تخبره يا علي ما طلعت الشمس على رجل بعد النبيين افضل من ابي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم سائر الصحابه وعندهم ان الخلفاء الراشدين الاربعه هم خلفاء الامه الذين يرجع اليهم في العلم والعمل وهم اصحاب الامامه في اصول الدين وفروعه يقول الشيخ الإسلام بثيم رحمه الله ولم يعرف يا سلام سلام لطيف جدا لشيخ الإسلام في منهج السنه النبوية يقول ولم يعرف الناس عن أبي بكر رواية ولا علما ولا فقه لكنه أعلم الصحابة وأبقههم رضي الله عنه ولو قال قائل أين فتاواه أين مروياته قال شيخ الإسلام كان أبو بكر أعلم الأمة لأن العلم الحقيقي هو العلم بالأصول والكليات وأبو بكر أعلم الناس بالكليات وما كان يتعجل الرواية إلا إذا انقطع الناس جميعا فروى احاديث لم يروها غيره وكان يستدل بالدليل الصحيح في موطنه دلاله على غزارة علمه ومن ذلك يوم, يوم أن أنكر من أنكر موت النبي عليه الصلاة والسلام واستذنى للآية وهذا هو العلم قال الصحابة كأنما يسمعون الآية لأول مرة من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله واستذلاله لقتال المرتدين واستذلاله لمنع المبين النبي من الميرات من الحديث واستذلاله على أن العلمة في قريب إنما كان استذلال أبي بكر استذلال العلماء الراتخين يسرق المجال لغيره حتى يروا فاذا انقطعوا ولم يكن معهم علم ظهر علمه الحقيقي طيب الزيدية الشيعه الزيديه هم اتباع زيد ابن علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي وزيد هذا تتلمذ ايضا على يده أبو حنيفة ولذلك هنالك تقارب في الفروع اخوانا لما نقول هم اقرب الى اهل السنه ليس على الاطلاق في الفروع مع انهم يقولون في الاذان يزيدون حي على خير شنو هؤلاء السيعه الزيديه ومنهم الهادي ابن يحيى بن الحسين وهم الذين ايضا لهم مذهب فقهي قريث الفروع من أهل السنة يسموا بالهادوية سمعتم ولا ما سمعتم؟ من قرأ سبل السلام وجد حديثا طويلا وكثيرا عن الهادوية هؤلاء من؟ الشيعة من؟ الزيدية الشيعة الزيدية ينكرون رؤية الله يوم القيامة للمؤمنين وينكرون الصفات وينكرون القدر فالشيعة الزيدية في أصول الدين معتزمة فقط عندهم حسنات أنهم لا يسبون الصحابة ينكرون المتعة ويحاربون الصوفية ولا يقرونها ويرون انهم من ألد أعداء الدين وأنهم الذين شوهوا جمال الإسلام هؤلاء من الشيحة الزيتية من أوضح معالمي أعداء أهل السنة والمخالفين لهم رد النصوص الصريحة والجرأة في التعامل مع النصوص قال الشيخ الاسلام 200 يا سلام هذه قاعده قال فلا تجد مبتدعا إلا وهو يحب كتمان النصوص التي تخالف مذهبه وانا أسمي اهل البدع جميعا معتزله وخوارق كلهم والرافضه اسميهم اعداء النصوص هم اعداء النصوص يعادون النصوص الملمح الثاني من الصفات العامة لهم الرد النصوصي وتفسيرها تفسيرا خاطئا بغير قواعد علميه لا من اللغة ولا من الشرع أعطيكم مثال ابن مطهر الحل كتب كتابه منهاج الكرامة كتاب يسمى اتنه منهاج الكرامة في نصر مذهب الراكبة فرد عليه ابن تيمية بمنهاج السنة النبوية وسمه منها شنو؟ منها من هشنو الكرامه وابنتين يسماه ايش هذا السنه كان في المطهر الحلي يقول مرج البحرين يلتقيان علي وفاطمه بينهما برزخ لا يبغيان المصاهره والنبوه يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين النصيريه كل معدن الصهارة الشخص اذا جامع زوجته أو خرج الى الخلاء ودخل الحمام واراد ان يصلي يقف عند الصلاه ويذكر خمسه اسماء علي وفاطمه والحسن والحسين ومحسن ومحسن يقول ان صاطمه قد حملت به ولكن الحمل لم يكتمل فمن قال ذلك تصحف ويصلون ببأناشيد صلات فيها طقوس وأناشيد وإنشد ويصلون صلاة بغير السجود والله صيّر قفار ومن يسق في كفره كافر نرجع إلى إلى إلى عن ماذا قمنا نتكلم ابن مكهر الحلي قال هذا الكلام هذا استدلال رد عليه المسيمية قال له ما يستوي البحران هذا عذب الفراث وهذا ملح أجاج أيهما الملح الأجاج علي أن فاطمه ثم أخبره أن ليس من اطلاقات البحر في القرآن إرادة الأعيان بذلك وأن هذا من الابتداع. ولذلك من أبرز مأتفات أهل البدع الذين يخالقون أهل السنة أن عبث بالمصابر والنصور والتلاعب بها والاستدلال في غير موضعه أنقلكم بعد هذا إلى الخوارج والخوارج كما قال شيخ الإسلام نسيمية أول فرقة خرجت على جماعة المسلمين وتعتبر من أول الفرق من حيث التبلغ والخوارج حتى تستبين منهجهم وتعريفهم لما خرجوا على علي بايعوا عبد الله بن واهب او بن وهب الراتبي هم الذين خططوا لقتل علي رضي الله تعالى عنه والخوارج اقسام داخل الخوارج اقسام المحكمة الأولى والمحكمة الأولى هم الذين حضروا التحكيم ورفضوه وخرج من المحكمة الأولى الازارقه أشباح عبد الله بن ثم السعالبة ثم النجدات ثم العجاردة ثم الاباضيه ثم الصفرية والاباضيه أصلت الضوء عليهم قليلا لأنهم معاصرون معنا هم قسم من الخوارج وبالمناسبة جميع الخوارج قال أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين وجميع الخوارج ينكرون رؤية الله في القيامة وينكرون الشفاعه للنبي صلى الله عليه وسلم ويقولون بخلود صاحب الكبيره في النار وبكفر مرتكب الكبيره وأن المسلم إذا ارتكب الذنب كفر ويوجبون الخروج على أئمة المسلمين وهم في القدر معتزلة وقد تأثرت في الخوارج بالمعتزلة بالرغم من أنهم كانوا سابقين لأن موقف الخوارج الأول لم يكن موقفا فكريا إنما كان موقفا سياسيا تجاه الدولة ثم تطور الموقف السياسي ليعمى بموقف عقدي وفكري أدى إلى تكفير الحكام ثم إلى تكفير سائر الأمة وبعد ذلك لما لم يكن لهم منهج وكان للمعتزله منهج المعتزله أساس فكرتهم ليس سياسيه إنما هي من عقد منذ الأول تأثروا بفلسفات واردة يونانيه أو هندية دخلت على أمة الإسلام وبالتالي صارت المعتزله ذات معالم فكرية واضحة حتى أن عبد الجبار الهمداني مؤرخ المعتزله وكذلك ما اسمه النظام مثل النظام العلاف أبو هديل العلاف كتب خمسة أصول للمعتزلة فالمعتزلة خلاصة تراكمات فكرية ضالة من حيث عقيدتها وفكرتها وهي تقدم العقل على النقل وذات أصول كثيره ثم تأثر الخوارج وإن كانت الخوارج الأول والمعتزلة الأخير تأثرت الخوارج بافكار المعتزلة فصاروا في الصفات وصاروا في الرؤية وصاروا في القدر معتزلة والشيعة الزيدية أيضا معتزلة والإمامية الإثنعترية مع سبهم للصحابة وظلالهم ينكرون القدر فهم قدرية وينكرون الصفات وينكرون رؤية الله وإلى غير ذلك ويقولون باستحالة رؤية المؤمن لربهم في الجنة اتفقت هذه الفرق وإن من طبعا الآن أنت عرفت طبعا أولا نشوف جميع الخوارج يقولون بخلف القرآن غريب حتى الإباضية الموجودون اليوم لكن الفرق بين الإباضية وبين سائر فروع الخوارج أن سائر فروع الخوارج يوجبون الخروج على أئمة الجور والإباضية يجيزونه ولا يوجبونه والفرق الثاني الخوارج مكفرون مرتكبة كبيرة كفرا اعتقاديا والإباضية يقولون ليس كفر اعتقاد ولكنه كفر نعمة طيب لذلك شوف أهل السنة يعلمون مذاهب القوم أكثر من أكثر من القوم أنفسوا حتى لو أكثر واحد من الخوارج قلت له هذه عقائدكم يقول الله ما هذه عقائدنا خاصة إذا كان من عامتهم لا يعرف وهنا نلاحظ ملحظا مهما جدا أن من أميز أكثاث العمل للمخالفين لأهل السنة من أبرز كثاثهم ومعالمهم أنهم لا يأخذون بالنصوص كلها بخلاف أهل السنة الذين يجمعون الأدلة في الباب الواحد إلى بعضها البعض أما الخوارج نظروا إلى أدلة الوعيف واستدلوا بنصوص صحيحة لكن النصوص تفهم مع غيرها من النصوص لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن معناها من ذنى فارق الإيمان ومن الإيمان كافرا كان كافرا من غسنا فليس منا يعني خارج مجة الإسلام إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار سباب المسلم فسق وقتاله كفر سلسان في الناس هم بهما كفر النياحة على الميت والطعن في الأنساب من اتى امراته في دبرها فقد كفر اخذوا مثل هذه النصوص واهل السنه يقرون بهذه النصوص لكنهم يقولون نصوص الوعيد مع نصوص الوعد كحديث النبي عليه الصلاه والسلام من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه قال وان زنى وان سرق قال وان زنى وان سرق رغم انفى ابي ذر هذا قائل هذا الحديث هو قائل بقيه الاحاديث إذا بقيه الأح هذه الأحاديث وإن زنا وإن سرق وحديث البطاقة أنه يؤتى بذنوب مدى البصر في سجلات تفعة وتتعين سجلا ويؤتى ببطاقة كتب فيها لا إله إلا الله فتوضع على كفة الميزان فتطيش السجلات فترجح البطاقة ويدخل بها الجنة بلا إله إلا الله لا نضرب النصوص بعضها ببعض نقول هذه الصحيحة وهذه الصحيحة طيب كيف نأخذها؟ نقول نصوصنا في الإيمان بالذنوب والمعاصي تثني تنفي كمال الإيمان وقوته ونصوص لا إله إلا الله من قال لا إله إلا الله دخل الجنة تثبت اصل الإيمان وحقيقته وبالتالي السنه والجماعة يجمعون بين الأدلة في الباب الواحد وإن من أخطر طيب دعنا نناقش بعد الخوارج المعتدلة دعنا نناقش المعتدلة المعتدلة كنت أتمنى أن يكون زمن الدورة أطول من هذا الزمن الذي نحن فيه لكن حسن الله تعالى أن ينفع بالأيام القليلة وأن يبارك فيما قيل من علم قيل المعتدلة هم أتباع واطل ابن عطاء الغزال واطل ابن عطاء الغزال واطل ابن عطاء ولد سنة ثمانين هجرية ومات سنة إحدى وثلاثين ومئة من الهجرة هذا من واطل ابن عطاء الغزالي حضر, حضر حلقه الحسن البصري وكان من تلاميذه وبدا يعارض النصوص بعقله ثم اعتزل حلقه الحسن البصري وجعل له حلقه فقال اما واصل بن عطاء فقد اعتزلنا وقيل سموا بالمعتزله لانهم اعتزلوا العقائد المسلمين وسموا بالمعتزله لاعتزالهم مرتكبا كبيرا المعتزلة هم أقسام يعني مثلا أنا أصيق طائبة واقف ابن عطاء كان يفسق بالمناسبة الفسق عند المعتدلة كفر لأنهم يقولون الفاسق يخلد في النار ولا يخرج منها أبدا فوافد كان يفتق أهل الجمل جميعا الطائفتين طلحة والزبير وعائسة وعلي ولا يعين يقول إحدى الطائفتين فاشقة والثاني إحدى الطائفتين جاءت تلميجه عمر بن عبيد فكون شرفة العبيدية وخالف شيخه الغزال واطل فكان يكفر ويفتق الطائفتين جميعا وجميع الصحاب الذين هم من بعد أبي بكر وعمراء على خلاف عندهم في عثمان رضي الله عنه طيب بعد ذلك خالف من قلنا عمر بن عبيد خالفه ابو هديل العلاف فنسأك العلافيه وابو هديل العلاف هو الذي وضع أصول المعتزلة الخمسة بالمناسبة الأصول الفكرية للمعتزلة الخمسة التوحيد ويعنون به نفي الصفات ونفي رؤية الله للمؤمنين يوم القيامة والعدل ويقصدون به القدر أن الإنسان ضر أن الله لا يقدره والأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ويقصدون به الخروج على الحكام و المنزل بين المنزلتين، وهي أن مرتكب الكبيرة لا يكون كافرا ولا يكون مؤمنا، وخامسا من أصولهم إنفاذ الوعيد ويقصدون به تخليد مرتكب الكبيرة في النار. اختلف الخوارج والمعتزلة الضبط. واشتركوا في النتيجة الخضانك يكفرون مرتكب الكبيرة كفرا يخرجوا عن بذلك الإكلام صنع رد عليه ابن قال السرقة من الكبائر وحكم السرقة قطع اليد ولو كانت السرقة كفرا لكان حكمها قطع الرقبة صح اللي طيب فدلنا على أن المعتدر يقولوا مرتكب الكبيرة فاسح ليس لكاتب، لكنه مخلد في النار لا يخرج منها ابدا هذه اصول أصول من اصول المعتدلة طيب المعتدلة بعد هذا بعد العلاف جاء النظام النظامية وبعده جاءت جاء عيسى بن صبيح المرداري المردارية والمردارية يكفرون جميع الطواعث بما فيهم المعتزله وجاءت الجاحظيه أتباع عمرو بن بحر الجاحظي صاحب كتاب البيان والتبيين والحيوان والبخلاء هذا من كبار رؤوس المعتزله الزاحضيه وهكذا بدات المعتزله ينقسمون على بعضهم بعض طيب القدريه نعم كفرقة من الفرق هم أفضل القدريه تكلمنا عنهم لانه المعتزله قدريه والخوارج قدريه والراشده شنو قدريه أول من قال بالقدر رجل في البصرة يسمى سنسويه يسمى من؟ اسم من يا عبد الله؟ سنسويه ويقال أيضا في بعض كتب التاريخ سوسا لكن لم يكن إمرأة سوسا هو سنسويه كان نصرانيا ثم أسم ثم ابتد فقال بالقدر فأخذ المقولة عنه معبد الجهني ومعبد الجهني قتله الحجاج بن يوسف وأخذ من معبد الجهني تقريبا سنة ثمانين أو واحد ثمانين هجرية أخذ عن معبد غيلان الدمشقي الذي قتله شام بن عبد الملك بن ابن مروان وثار بعد ذلك القول بالقدر أما الزهمية والزهمية ينكرون الصفات كلها وينكرون القدر والجهمية أيضا هم أتباع زهمي ابن صفوان والجهم أخذ عن الجعد ابن درهم والجعد ابن درهم أخذ عن ابان ابن سمعان وإباني ابن سمعان أخذ عن يهودي يسمى طالوت وطالوت أخذ عن لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سعر النبي عليه الصلاة والسلام ومن يأتد الشديد من نجد كلام عنه الآن الزهم الزهم هذا ااا أكله أسمن بن حوز أو ابن أحوز في مورو أو في خرافان الجهم انكر الصفات جميعا وغلاف ينكرون حتى الأسماء وذلك أنه ناقش بعض الهنود من البوذيين فسالوه ربك يرى قال لا يسمع لا يسمع لا يلمت لا قالوا أنت تعبد العدم فنكت في بيته أربعين يوما لا يصلي وبعد, وبعد الأربعين يوم يقول ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية مكث أربعين يوما لا يصلي فخلا قلبه من كل إيمان وصلة بالله فلما خلا قلبه نقش فيه الشيطان مذهب الجهمية الذي انتشر بعد ذلك والمرجئة قد تحدثنا عنهم فيما مضى هم أخف الفرق وإن كانوا على ثلاثة أقسام متجهمه المرجئة الذين ينكرون الصفات ويقولون بأن الإنسان إذا صبق واعترف بالله يدخل الجنة حتى وإيسان إبليه ثم متكلمه المرجئة الذين يقولون بأن الإيمان أن تنطق باللسان وإن لم يقر قلبك وهؤلاء قال بقولهم قالت الكرامية بهذا القول ثم الفرقة الثالثة فقهاء المرجئة الذين يقولون الإسلام والإيمان إقرار بالقلب وتصديق ونطق باللسان وإن تخلف العمل ورد عليهم أهل السنة واعتبروهم من اخف الفرق وقد يكون الخلاف احيانا بين بعضهم وبين أهل السنة خلافا لفظيا في دخول العمل في الإيمان وعدم دخوله نكتفي بهذا القدر اليوم غدا إن شاء الله نواصل الباب الاخير مع قواعد اهل السنه والجماعه في التعامل مع اهل البدع والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته